حسين حسين هواي قلب حسينان وي ارضي کربلاي دته نه بېلدې مړي وي ارضي کربلاي دته لما نبيعه على العالم نبيعه نظل المشيعه نظل المشيعه نحامها الشريعة نحامها الشريعة <تصفيق> بامت كان وكنا لأرواح وهبنا بامت كان وكنا لأرواح وهبنا اداره الانتاج علاء العبيدي ارض الكربله او القلب حسين ارض الكربله ارض الكربله ما فينا نقاوم وبدل ما نساوم ما فينا نقاوم وبدل ما نساوم وحق رب العوالم وحق رب العوالم حسيني. رسالة اليخاصو رسالة اليخاصو وتشهدوا السيوف والحرب والطوفو <تصفيق> وتشهدوا والحرب والطوفو فكم نحر هدينا فكم نهر هدينا في ارض كربلاي, بأرض كربلاي. مين ترد نواصيب على ابن تحارب نسلسي في الغواليب نسلسي في الغواليب نراويها العجائب نراويها العجائب سنسحق الطغات بثورة الإبات سنسحق الطغات بثورة الإبات وللوعد يتينا وللوعد يتينا بأرض كربلاي يا أرض كربلاء يا ابن عبد المظاهر يا أرض كربلاء يا ابن عبد المظاهر يا أرض كربلاء او القلب حسين او ولي ضدنا محانا بعزم حدر ولينا عزم حدر ولينا سنعلن الوفاء لحامل اللواء سنعلن الوفاء لحامل اللواء وبالحق مشينا وبالحق مشينا بأرض كربلاي بأرض كربلاي الهدسة الصوتية أداء الردود الحسيني تحسين الحلي كلمات الشاعر مفيد الأسدي